بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحلقة الماضية سألنا سؤالا قلنا كيف أحصل على البركة الجواب إذا أطعت الله فسوف تأتيك البركة قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض فإذا أطعت الله جاءتك البركة وكلما زدت من الطاعة زادت البركة وطاعاتك وعبادتك ستبقى آثارها معك كل يوم تتذوق طعمها وتدر عليك بركتها وتتضلل فيها يوم القيامة ثم في النهاية تسحبك إلى الجنة سحبا ما أحل الطاعه سأل أحد كبار الأدباء وعمره قد تجاوز الثمانين قيل له ما هي أجمل كلمة قرأتها قال لي سبعون عاما أقرأ الكتب ولكني لم أجد كلمة أحلى مما قاله ابن الجوزي عندما قال إن مشقة الطاعة تذهب ويبقى ثوابها وإن لذة المعصية تذهب ويبقى عقابها كلام جميل لكن أتدرون ما هي المشكلة المشكلة أن بعض الناس يتلف طاعاته بنفسه يحرق الطاعات التي فعلها هو حرقا مع أنه تعب فيها إلا أنه يدمرها بيده كيف؟ سهل أن تعمل الطاعة. كل الناس يفعلون أنواع من الطاعات والعبادات، ولكن التحدي هو. هل تستطيع أن تحافظ على هذه الطاعة إلى أن تلقى الله تعالى يوم القيامة أم لا؟ بعض الناس لا تسجل عبادته في صحيفتهم الأساس وذلك لسبب بسيط أنه ما عملها لله عمل هذه العبادة لكي يمدحوه و عليه كمن يتصدق ليقول أنه كريم أو عمل الطاعة فرارا من ذم الناس كمن يصل أرحامه خوفاً من أن يذموه فيما بينهم أنه قاطع رحم أو كمن تصدق الناس من حوله فتصدق معهم لكي لا يقول أنه بخير هذا يسمى رياء فماذا سيحدث لمن يرائيه الجواب ببساطة سيخسر طاعته التي فعلها لغير الله لن تسجل له فقط سيتعب فيها ولن يستفيد منها لأنه لم يفعلها لأجل الله وحده وإنما أشرك معه شخصا آخر يريد منه المدح أو يخاف منه الذم وهذا سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشرك الخفي وقد ورد في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول المرأين يوم القيامة اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء مسكين بعد كل هذا التعب في الدنيا لا توجد حسنات يقول من القيم الذي يعمل العبادات رياء كالمسافر الذي يحمل معه أكياس من الرمل تثقله ولا تنفعه يا الله يا الله إذا أردت أن تفعل الطاعات افعلها لله ولا تلتفت البشر لا تهتم وأنت تتصدق من الذي سيعلم عنك لا تهتم وأنت تصلي من الذي يسمعك ومن الذي يراك لا تهتم وأنت تناقش في مسألة أن تنتصر اهتم أن تجد الحق وإذا كنت مخطيا فاعترف لا تحرص على أن يعرف الناس أنك متدين وأنك صالح أهم شيء أن يرضى الله عنك. ولا أهمية لأي أحد آخر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 توجد حقيقة ظاهرة إذا تيقنت بها وطبقتها طبقتها فإنها ستذهب عنك الرياء اجعلها قاعدة في حياتك وهي أنه ليس أحد ينفعك مدحه إلا الله وحده وليس أحد يضرك ذمه إلا الله وحده إذا آمنت بهذا الكلام فلن ترائي لأن مدح الناس لا فائدة منه فلماذا تخسر أعمالك لأجله وأيضا ذم الناس لا مضرة منه عند الله فلماذا تفرط بالجنة لأجله سأعطيك دليل لو أنك مثلا كنت فقيرا وكل الناس يقولون أنك غني إنه غني إنه ثري هل يزيد رصيدك في البنك بعد كلامهم طبعا لا طيب ولو كنت بالعكس غنيا وكل الناس يقولون إنك فقير وأنك لا تملك شيئا من المال كلهم يقولون ذلك هل سينقص رصيدك في البنك بعد هذا الكلام أكيد لا سبحان الله وكذلك في الطاع إذا كنت عند الله صالحا وكل الناس يظنون أنك منافق فهل سيجعلك الله منافقا بسبب ظنهم فقط لا طيب وبالمقابل بالمقابل لو كنت في الحقيقة عند الله لا قدر الله منافقا وكل الناس يقولون إنك صالح إنك صالح فهل كلامهم سيدخلك الجنة لا إذن لماذا تحرص على شيء لا فائدة من ورائه إنه لا يقدم ولا يؤخر فلماذا كل هذا الحرص على الظن أن, أن يظن الناس فيني أثناء العبادة ظن حسن لماذا اعمل العمل لله بغض النظر عن معرفة الناس بك أو ظنهم فيك فالعبادات التي تفعلها الآن اسأل نفسك ماذا تريد منها ماذا أريد منها أريدك أن ترضى يا ربي طيب وماذا أيضا بس لا يهمك أي شيء آخر يقول أحد الصالحين احرص على أن يكون الناس عندك أثناء العبادة كالبهائم والصبيان الآن هل يوجد أحد يحسن من صلاته لأن الحصان ينظر إليه أو لأن القط يراقبه أو لأنه يوجد أطفال رضع في الغرفة يسمعون تلاوتي لا فاعتبر الناس جميعا مثلهم ولا تفرق في عبادتك بين وجودهم وعدمهم. يكفيك يكفيك علم الله عنه يا الله يا الله وأريدك أن تتأمل سؤالا عجيبا يجعل الواحد منا يستحي من الله أن يقع في الرياء السؤال هو. كيف تعمل للناس الذين لو علموا أنك تفعل عبادة لأجلهم لكرهوك طبعا الناس لو اكتشفوا أن كل هذه العبادة التي مدحوك عليها كنت تفعلها رياء لهم وليس لله ولا تسقط من عينهم فكيف تعمل للناس الذين لو علموا أنك ترائي لهم لأبغضوك وتترك من لو علم أنك تعمل له لا لأحبك أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير فلا تشغل نفسك بالناس كن مع الله وحده <تصفيق> ومن الأسباب التي تجعلك تحافظ على الإخلاص وتبتعد عن الرياء أن تجعل العبادة في الخفاء بحيث لا يشعر بك أحد فإذا فعلت طاعة فاحرص على أن تكون هذه الطاعة في الخفاء لا يعلم بك أحد فإن الله يحب ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي خفي انظر مثلا إلى الذين يدخلون تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل أضل إلا ظله كثير منهم عمل هذه العبادات في الخفاء رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل دعتهم رأى ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله لاحظ كلهم في الخفاء العبادة في الخفاء أكثر أجرا قال تعالى إن تبدو الصدقات فنعم ماهي تخفوها و الفقراء فهو خير لكم يا الله يا الله ولهذا كان السابقون يحرصون على إخفاء عباداتهم قدر المستطاع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 يقول محمد بن واسع لقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف في صلاة الجماعة فتسهيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي على جنبه واليوم انظروا إليهم كيف أنهم يصرخون صراخا في المساجد و أن يمسك الإنسان نفسه عن رفع الصوت تمعوا إلى هذا الكلام الجميل الإمام الشافعي عندما نشر علمه الغزير ثم قال وددت أن هذا العلم في صدر كل مسلم ولا ينسب إلي شيء منه أبدا فآخذ أجري وثوابي عليه ولا يحمدوني عليه أزوم الغزوات حاصر المسلمون بقيادة مسلم ابن عبد الملك حصنا وكان في ذلك الحصن نقب النقب هو ثقب في الحائط ولم توجد وسيلة لفتح هذا الحصن إلا بدخول هذا النقب ثم فتح باب الحصن ليدخل الجيش والجيش لا يستطيع كله أن يدخل من هذا النقب صغير ما يستطيعون بل لابد بد من رجل واحد يدخل إلى داخل النقب إلى أن يصل إلى باب الحصن فيفتحه لكن من يستطيع أن يقوم بهذه العملية الفدائية فطلب مسلم بن عبد الملك من الجنود والفرسان أن يتطوع أحد منهم ثم أن تطوع أحد فجاء رجل من عامة الجيش غير معروف فركض باتجاه النقب فدخله وانتظر المسلمون الخضر هل مات؟ هل هو على قيد الحياة؟ فجأة فإذاهم يسمعون تكبير من داخل الحصن الله أكبر ففتحت البوابة من قبل هذا المجهول وفتح الله الحصن لمسلم وجنوده دخلوا وفتح الحصن وكان يوما عظيما من أيام المسلمين بعد انتهت المعركة نادى مسلم في الجيش أين هذا البطل صاحب النقد فما جاءه أحد ثلاثة أيام ينادي ولا يأتيه أحد فقال مسلم للجيش إني عزمت عليه إلا جاء ويدخل علي في خيمتي في أي ساعة يريد طبعا هذا أمر ولي الأمر ولا بد من الطاعة شرعا يقولون فجاء رجل ملثم إلى حارس خيمة مسلمة فقال له استأذن لي أن أدخل على الأمير فأذن له فقال الرجل الملثم لمسلمة أنا أخبركم من هو صاحب النقب ولكن صاحب النقب يشترط عليكم ثلاثة شروط قال مسلمة وما هي قال اللا تكتب اسمه في صحيفة وترسلوها إلى الخليفة. الشرط الثاني. اللا تأمر له بشيء من الجوائز أو المال أو الغنائم. الشرط الثالث. اللا تسأله من أي قبيلة هو. وافق مسلم. قالوا فكشف الرجل الملثم عن وجهه وقال أنا صاحب النقب. ويحك يا مسلما أحرجتني فأخرجتني أحرجتني فأخرجتني ثم ذهب. يا الله ما هذا الإخلاص قالوا فكان مسلم بعد هذه الحادثة لا يصلي صلاة إلا دعا فيها وقال اللهم احشرني مع صاحب النقب يوم القيامة الإخلاص عزيز يجعل طاعاتك كلها لله لا رياء فيها ولا شيء فإذا طعت الله فلا تكن إلا مخلصا وابتعد عن الرياء للناس إن الله أنفع لك منهم وهو سبحانه غيور لا يرضى أن تفعل العبادة له ولغيره بل لا يرضى إلا أن تكون العبادة له وحده فقط اللهم إنا نعبدك وحدك لا شريك لك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين والحمد لله رب العالمين يا